بمسح دموعي واذكر الله واصلي والله ماباه شخص يسوى دموعي واللي نكرني وراح خلا يولي مطحم صدري اخفل ا ظ ل و ع ي بمسح دموعي واذكر الله واصلي والله ماباه شخص يسوى دموعي واللي نكرني وراح أ خلا يولي ما طاح من صدري اخفل ا ظ ل و ع ي